بسم الله الرحمن الرحيم بناوي إخواي بخشن مهربان والطور سوين بچوي طور وكتاب مستور وبكتابي نسراو إيرق منشور لبيستي تنشي بلاو كراوة والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسدود واسوين بوخانوي اودانا واسوين باباني بلنتكراو واسوين بدرياي پركراو لااغر ان عذاب ربك لواقع بيگما سزاي پروردگاري بوبيا باوراندبي ما له من دافع هتبرگري كرينيا يَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ مَوْرًا رَجَكَ أَسْمَاءٌ زُرْتُن دَكَوَيْتَ جُولَ وَهَاتُتُ وَتَزِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا وَتِيَاكَان لَذِي خُوَان دَزُولَ وَتُنْدَرُونَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ كَوَاتَلُ رُوجَدَ هَاوَار بُبَاوَرَانَ الَّذِينَ هُمْ في خوض أوانيك بقصي فروبوت ياريدك يوم يدعون إلى نار جهنم دعاء راجع هذه النار التي كنتم بها تكذبون بيان دو تريد افسحر هذا ام انتم لا تبصرون اي ام اجرة زادو يا نائبين اسلموا فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم ان ما تجزون ما كنتم تعملون بسنا ناويه ان ذا ارام بغدن یکسان بوتان گمان هر طولی او کردوانی دتان کلیتان دسان ریتوا این المتقین فی جنات و نعیم براستی پاریس کاران لنا و نعمتان بهجدان فاکهین بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحیم چێژ ئەبەن لەو شتانەی پەروەردگاریان پێیبەخشیون و پەروەردگاریان پاراستونی لە سزای دۆزەخ قولو وشڕەبو هەنیئا بما کنتم تعملون پێیان دەوترێت بخۆن و بخۆنەوە نۆشی جیانتان بێت بەهۆی ئەو چاکانەی لە دونیادا دەتان کرد متەکئین علا سرور مەسفوفە وَزَوجناهُ بِحُورِ النينطال داوتَسَكُسيُ آمَنُوا وَتَّبعتهُْ ذُّتهُ مِنْ عملهم من شيء كل أمر بما كتب رهيل وأوانى برويان هنا ون وكان يشأن دوايان كوتون ببعور داريتي ن وكان يان دجانين بيان لبلي بهجدى وهيز لكير دواي باوك كان يان كمناكين وهارك سبارم تيكير دواكاني خويتي وأمدناهم بفاكهة و لحم مما يستهون وبردواهم هموج ورمي وعجش يشأن فداً لواء رزودكَ يتنازعون فيها كأسا لَلَّعُوم فيها ولا تأسي لو بهشتدا دع شراب الشراب لا يكترى وردياً نقصي فرو بُطش تدايو نجناه كدا وَيَطُوبُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مكنون دقارين بساريان دا, دا كورانين وزواني خوايا علي مروارين أو سدف لزواني وپاچيدا وَأَقُبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ بَهَشْتِيَكَ عَرُودَكَنَ يَكْتِرِي وَبِرْسِيَالَ يَكْتِرِي دَكَنْ قالوا كنا قبل بي اهلنا مشفقين على ام بارستي اما باشتر لنا وكسو كارماندا الاخوات رز بوين بمن الله علينا و وقانا عذاب السموم او تخوى منتينا بسماندا ولا سزايدو زخ باراستيني ان كنا من قبل ندعو إنه هو البرر الرحيم برعاستي اعمال موپش خواماً دفرستو براستي ليدكر برعاستي أوتاك كاريشي مهربانا فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون جاء محمد صلى الله عليه وسلم ياد يانخروا چونکه تو به های بحرکان پروردگار تو نفالطید نشیتی ام يقولون شاعر نتربت به ريب المنون بلک دلن محمد صلی الله علیه و سلم شاعر تا ورمانی مردنی دکین قلت ربص فانی معكم من المتربصین ای محمد صلی الله علیه و سلم أم بن بيغمان بهذا ام هم قوم طاغون اخفام جيريا فرمانيان بي اداب مخسانه نخير بلكم امانه جليتشي سركشو يا خين أم يقولون تقوله بل لا يؤمن ياندلين قرآن محمد صلى الله عليه وسلم خويها لي بستوى نخيروانيا بلكو بروانا هينن أليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين دبانا مايتي هل بسترابي بيني قرآن بهينن أقراز أكنك هل بسترابي مروفا أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون آیا اوان بی درست کاریگ لخویان و درست یا خویان درست کاری خویانن ام غلق السماوات والأرض بل لا يوکنون ای آیا اوان اسمان کانو زویان درست کردوا بلکو و گومانیان هەیە ام عندهم غذائن ربك ام هم الم... سيطرون اي آية قنزين كاني فالوردقاري تو لاي اوانا يا آية هر اوان ده صلاة ده روزالن لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين يا ام پيجي چان هي پيأي ده سرد كون بو آسمانو جويدا قرن قيدا لها ذا أغراز داكن باجو غريكي عن بلغي يتشيرون بيني أم له البنات ولكم البنون يعني آيات كتان بو خوايو كران بو ايوية أم تسألهم أجرا فهم من مغرم يا آياتو محمد صلى الله عليه وسلم داواي كريان أَبَأْنِش لَبَر بِجَارْدِنِ بَار يَنْ غِرَانَا أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَتَّقُونَ يَا آذَن يَرِ غَيْبِيًا لَا يَجَأَ وَلَبَرِ دَنُوس نَوَى أَمْ يُرِيدُونَ كَيْدًا فَالَّذِينَ كَفَرُوا الْمَكِيدُونَ أي آيَة أيانَ وَفْيَل بِكَان دَيْهَرْ بَبَاوْرَان أم لهم إله غير الله تبحنا الله عما يشترون أي آية بريستلاف يشنه بيت جل أخوا خابا كلهم هوا وبشكبوي رواذدا وإي روكس فم من السماء ساقين يقولوا سحاب مركوم و ئەگەر پارچەیەک لە ئاسمان ببینن بکەوێتە خوارەوە ئەڵێن ئەمە هەورێکی بەسەر یەکدا کەوتووە بارانمان بۆ دەبارێنی فذرهم حتی یلاقو يومهم الی فیه يصاقون دەیلێیان گەڕێتە تووشی ڕۆژی خۆیان دەبن کە تیایدا لەناو دەچن یومە لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون. راج ای کفیرکانیان هیت سودی چیمپینا و هی زیارمتی اگ نادرین و این ظلموا عذابا دون ذالک ولیکن اكثرهم لا يعلمون براستی بو اوان ایستمیان کردو لخویان بیبروابون های سزای اک پیش سزای ڕۆژی دوایی برام زوربان نایزانن. وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ أَرَأَبْ غِرَابَ بَرِيَارِي فَرْوَدِ جَارَتْ أُوسَابِعُ مَنْ تُلَجِّرْتَ صَوْدِرِي إِمَدَائِتْ هَرْكَاتِ لَخَوْهَا سَتَائِتْ تَسْبِيحَاتٍ بِكَبَسْتَائِشِ فَرْوَدِ جَارَتْ وَمِنَ اللَّيْلِ وە بیپەرستە و ستایشی بکە لە بەشێک لە شەودا و کاتێ ئەز تێرەکان پش هەڵدەکەن